أحداث السنة الخامسة والخمسين بعد مئتين وألف إلى السنة التاسعة والخمسين بعد مئتين وألف من الهجرة ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وخرشد باشا إذ ذاك في الخرج وكان لما تولاها هرب منها أناس كثير إلى الحوطة والحريق لأنهم أهل منعه ولا يعطون الدنيا للترك فسكن عندهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ علي بن حسين وأخوه عبد الملك وغيرهم وبقي الشيخ عبد الرحمن بن حسين ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قاضيا في الدلم ولا راى مكروها وكان الشيخ محمد بن مقرن قد رمي عند خالد أنه من أعوان فيصل فأرسل إليه وقدم عليه في الرياض وأنزله في بيت عنده فلما قدم خرشد باشا بلد الرياض ألزم عليه بالمسير معه إلى الخرج فسار معه ولم يزل معه حتى وقع الصلح فأذن له بالرجوع إلى أهله وفي مقام خرشد باشا فدلم أمر على جميع بلدان الخرج والفرع بحمطة كثيره وتمر فأخذ ذلك منهم وذكر لهم أنه بالثمن وأمر على أسوار بلدانهم فهدمت ثم رحل بعساكره في آخر عشورة من هذه السنة وأبقى في السلمية رجال من المغاربة والترك وجعلهم في عيون الأسياح يزرعون وقصد بعساكره الرياض وأرسل إلى حسن المعاون وهو في ثرمدا وأمره أن يبعث رجالا من المغاربه. يخرصون زروع البلدان فخرصوا جميع الزروع من الأحسى إلى القصيم ثم رحل خرشد من الرياض في ربيع الأول وقصد ثرمدا ونزلها واستوطنها وبنى له فيها قصرة ونزلت العساكر خارج البلد ثم أرسل إلى أهل البلدان رجالا من العسكر وأمرهم ينظرون في كل خرس بلد وياخذون نصفه وذكر لهم أنه بالثمن فأخذوا من كل بلد نصف زرعها من جميع نجد والأحسى وأمر على أهل البلدان بنقله إلى ثرمدا فنقلوه وفي أول هذه السنة ورد على خرشد الخبر أن السلطان محمود بن عبد الحميد توفي وتولى السلطنه بعده ابنه عبد المجيد وفي شعبان منها قدم خالد بن سعود بلد ترمدا ومعه نساء فيصل وأبناؤه عبد الله ومحمد وذلك أن فيصل لما استوطن مصر اشتاق إلى رؤية أولاده فطلب من محمد علي أنهم يقدمون إليه فكتب إلى خرشد يأمره بإشخاصهم فرحلوا من ترمدا إلى مصر وفي آخر رمضان نزل فرقان من عربان السهول في وادي سدير فحصل منهم أذن على الناس وقطعوا السبل فاستنفر عليهم محمد ابن أحمد سديري أهل سدير فأخذهم وقتل منهم رجلين وفيها القحط والغلا على حاله لكنه أهون من السنين التي قبل هذه وفيها توفي أحمد بن ناصر الصانع وكيل بيت مالسدير لتركي وابنه فيصل وكان في الغاية من الكرم والسماحة والعقل وكاد أن يستكمل خصال حسن الخلق لا يعرف له في زمانه من أمثاله نظير ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين وألف والباشا في ثرمدا وورد عليه الأمر بالشخوص إلى مصر فانتدب لجمع الرحائل من العربان فمنهم من أطاعه ومنهم من ابى عليه وأرسل إلى محمد بن أحمد السديري فلما قدم عليه أمره أن يركب إلى عبد الله بن علي بن رشيد رئيس بلد شمر يطلب منه رحائل فلما قدم إليه تلقاه بالإكرام وأعطاه سبعمائة بعير فقدم بها على الباشا وفي المحرم أمر الباشا وخالد على بلدان الوشم وسدير والمحمل والعارض بالمغزى فجهز أهل كل بلد غزوهم وسار بهم خالد إلى الخرج ومعه عبد الله بن ثنيان وقاسي بن عظيب وعربانه من قحطان فأغاروا على آل شامر في البياض المعروف عند اليمامة فلم يحصلوا على طائل ورجعوا وجرح فيهم جراحات وفي صفر أمر الباشا على حمد بن بارك رئيس حريمله أن يتجهز إلى الأحسى ويصير فيه أميرة فسار إليه بخدمه وصار فيه أميرة وفيها خرص الباشا الزرع في الصيف وزاد على أهل الوشم والمحمل الربع في الخرص وأما أهل القصيم فلم يؤخذ منهم إلا ثمن زروعهم وأما أهل السدير فلم يزاد عليهم في الخرص ولكنه أخذ منهم الثلث ونقلوه إليه في ثرمدا، وأما أهل منيخ وما يليهم فنقلوه إلى الزلفي وفي ربيع الأول سار خرشد باشا من ثرمدا ببعض عساكره ونزل عين ابن جنور وتزوج بنت على الهتيمي قيل إنها إذاك مع زوج وأمر على بكير أغا رئيس العسكر الذين في بلد شقرى أن يتبعه بعساكره فركب بكير من شقرى ثاني عشر ربيع الآخر وقصد الباشا وأرسل الباشا إلى البصيلي وهو اذاك في الزلف ومعه عسكر فسار إليه ثم رحل الباشا ونزل شنانه وأمر على عربان حرب وغيرهم برحائل تحمل العسكر وأتقاله التي في ثرمده فلما كان منتصف جمادى الأولى رحلت جميع العساكر من ثرمة ولم يبق فيها إلا نحو عشرين رجلا، وأرسل الباشا وهو في شنانا إلى خالد يأمره بالقدوم إليه، فقدم إليه خالد في آخر جمادى الآخر ومعه أكثر مما أتي مطية، وأقام عنده اياما ثم رجع ودخل بريده ثم دخل عنيزه ثم قصد الرياض. فلما وصل إلى شقرة وافاه أمير الجبل عبد الله بن رشيد وافدا عليه ومعه أكثر من أتي مطية من أهل الجبل وسار معه إلى الرياض. ثم قدم عليه بعده أمير بريدة عبد العزيز بن محمد فحصل بينه وبين امير الجبل نزاع من أجل إبل أخذها رشيد لأهل بريدة وما وقع من عبد العزيز عليه من الأخ. لما رجع من عند الباشا في عنيزة كما تقدم ثم أن كل منهما قصد بلده فلما كان في رمضان أمر خالد على أهل بلدان بالمغزى وأمر على الأمراء بالقدوم إليه فقدم عليه أحمد السديري وجميع أمراء السدير فأنزلهم في بيوت وأمر على الغزو ينزلون خارج البلد ثم دعا أهل سدير فلما حضروا عنده قال إني أريد أن أزيل عنكم المظالم وأنه بلغني أن أحمد السديري ظلمكم واخذ كثيرا من أموالكم وهذه من خالد والله أعلم غيرة مما رأى من إكرام خرشد لأحمد فتكلم أناس من أهل سدير في سديري وقدحوا فيه وتكلم آخرون بضد ذلك ثم إن خالداً قام من مجلسه وأرسل بلال الحرق مملوك عبد العزيز بن سعود إلى سدير وأمره أن يدخل كل بلد ويكتب كل ما أخذه أحمد منهم فقدم بلال في ذي القعده بلدان سدير وكتب ما أخرجوه من مغازيهم وما ينوبهم على يد أحمد وابنه محمد وسار إلى الرياض فلما رأى ما مع بلال من التزويرات عزل أحمد عن سدير وعزل أمراء سدير الذي اتهمهم أنهم من أعوانه واستعمل أميرا في غزو أهل سدير والوشم عبد العزيز بن الشيخ عبد الله بطين وقدم عليه في الرياض عمر بن عفيصان من الكويت فجعله أميرا لهذا الغزو فسار بهم وغار على آر من قحطان وأخذ منهم إبل وغنما وفي آخر هذه السنة توفي عيسى بن علي في الأحسى رحمه الله تعالى ثم أمر خالد على عبد الله الحصين أن يكون أميرا في سدير وأن يخرج عيال أحمد سديري عن قصر المجمع ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائتين وألف وفي صفر منها قدم رؤساء أهل الأحسى موسى الحملي وعبد الرحمن بن مانع ورؤساء السياسب حاشية السياسب قريه من قرى الأحسى تقع في الجهة الغربية منها وسميت باسم بطن من بن عقيل بن عامر أو عقيل بن عامر سكنوها في الزمان الأول انتهت الحاشية على خالد في الرياض ومعهم حمد بن بارك فاقاموا عنده أياما واستعمل الحملي في الأحسى أميرك وبما في بيت المال وبقي حمد بن بارك عنده في الرياض وقعت بقعة على أهل القصيم وفي جمادى الأولى منها جرت الوقعة العظمى والحادثة الكبرى بين أهل القصيم وأتباعهم من عربان نزه وبين عبد الله بن علي بن رشيد وأتباعه من عربان شمر وحرب وذلك لما رحل عبد العزيز امير بريده وعبد الله بن رشيد من الرياض وكل قصد بلده كما سبق غار غازي بن طبيان رئيس الدهامش من عنزه على بن طواله من شمر فاخذهم ومعهم ابل كثيرة لاهل الجبل وكان غازي هذا من اتباع اهل القصيم فغار عبد الله بن رشيد على غازي وعربانه فاخذ منهم ابل كثيرة فغضب لهم أمير بريدة وانتدب لحرب بالرشيد وكان أهل القصيم متعاقدين على حرب كل عدو يقصدهم بعداوة وأجمعوا على حرب بالرشيد فركب يحيى بن سليمان بجنود كثيرة من أهل عنيزة وأتباعهم وركب عبد العزيز بأهل بريدة وجميع بلدان القصيم واجتمعوا على بقيعة نحو ستماية مطية مردوفات ومعهم غازي بن بيان وأتباعه من عنزة وقاعد بن مجلاد وعربانه من عنزة وبن صبر من الصلاطين والسكور من عنزة وسار الجميع من بقيعة فاغاروا على وجعان الرأس من شمر فاخذوا منهم أموالا كثيره من الإبل والغنم والاثاث وقال يحيى لعبد العزيز دعنا نرجع على هذا العز والنصر حال فانه لا يرجع حتى يقاتل بالرشيد في بلده حائل فساروا الى الجبل ونزلوا بقعة المعروفة في جبل شمر فخرج اليهم فام وافمسكوهم عندهم ونزلت قربان انزه على ساعدة الماء المعروف عند بقعة فلما علم بذلك عبد الله بن امر على اخيه عبيد وفرسان معه أي يغيروا على عربان عنزف في ساعده فشنوا عليهم الغارة قبل الفجر فحصل قتال عظيم بينهم فمرة يهزمونهم العربان ومرة يهزمهم عبيد وأتباعه هذا ويحيى وعبد العزيز في شوكة أهل القصيم في بقعة ينتظرون الغارة إلى طلوع الشمس فلما لم يأتهم أحد والقتال والجلاد راكد على أصحابهم فزع يحيى بخفيف الرجال وأهل الشجاعة على أرجلهم مشاه فلما وصلوهم فإذا عبد الله بن رشيد ومعه باقي جنوده قد ورد عليهم في ساقه أخيه فانهزم عربان أهل القصيم لا يلوي أحد على أحد وتبعتهم خيول شمر يأخذون من الإبل والأغنام وتركوا يحيى بن سليمان ومعه في مكانهم لا ماء معهم ولا ركاب فلما رأى عبد العزيز ومن معه ذلك انهزموا وركبوا ركائب يحيى ومن معه وتركوهم ثم وقع القتال بين يحيى ومن معه وبين بن وصبروا إلى ارتفاع النهار فأدركهم العطش وكانوا في جمرة القيض فقتلهم بالرشيد إلا قليلهم واخذ يحيى رجل من شمر وأعطاه فرسه وقال انجو عليها فقال أوصلني إلى عبد الله بالرشيد وأنت صاحب الإحسان وكان بينه وبين عبد الله صحبة قديمة فأوصله إياه وجلس عنده فدخل ولد لعبد الله عليه في خيمته وقال إن عمي قتل فأمر على يحيى وقتل صبرا من أهل القصيم جملة من رؤسائهم وأعيانهم وتجارهم لأن عبد العزيز غصبهم على الخروج معه وقتل من أهل بريدة أكثر من سبعين رجلا منهم ولد عبد العزيز وحمد بن عدوان وبن شاية ومن أهل عنيزة نحو ثمانين رجلا منهم أحمد بن فيد الفضلي والأمير يحيى بن سليمان وأخوه وقيل إن الذي قتل من أهل القصيم في هذه الوقعة نحو ثلاثمائة رجل وأخذ برشيد كثيرا من الركاب والسلاح وكان عبد الله أخو يحيى عند خالد في الرياض فلما علم بذلك أقبل من الرياض وصار أميرا في عنيزة ثم إن عبد العزيز لما وصل إلى بريدة ركب إلى رؤساء أهل القصيم وتشاوروا على المسير ثانيا فاجمع أمرهم أنهم يجهزون الرجال ويبدلون الأموال في طلب ثارهم فكتبوا إلى جميع بلدان القصيم وقالوا النفير عام على الخاص والعام وساروا بأتباعهم من عربان عنزه وغيرهم قاصدين الجبل وهم نحو أربعة آلاف رجل وذلك في ذي القعدة فلما وصلوا إلى الكهفه رجعوا ولم يحصلوا على طائل وفي هذه السنة هرب عبد الله بن ثنيان من الرياض حاشيه عبد الله بن ثنيان هذا هو عبد الله بن ثنيان بن ابراهيم بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن وجدير بالذكر أنه والد عبد الله باشا الذي توفي باستنبول سمي على والده عبد الله هذا لأن والده توفي وهو حمل انتهت الحاشية وفي هذه السنة هرب عبد الله بن ثنيان من الرياض وقصد المنتفق وذلك أنه لما أراد خالد بن سعود أن يركب إلى خرشد وهو في الشنان كما سبق عمر على عبد الله بن ثنيان أن يركب معه فتعلل بأغراض وأمراض فلم يأذن له فحين ركب خالد من الرياض هرب إلى المنتفق وصار عند عيسى بن محمد رئيس المنتفق فلما رجع خالد أرسل إليه وعطاه الأمان فظهر إلى نجد وقدمها في آخر رجب فلما أقبل إلى الرياض أرسل إمامه رجلا من أصحابه إلى خالد يخبره بقدومه ونزل في البنيه الموضع المعروف خارج البلد فلما ظهر عليه الرجل من خالد ركب ركابه مسرعا وقصد حائر سبيع وقام عند راشد ابن جفران سبيعي وكان بينهما مصاهرة فوعده القيام معه والنصرة له وكتب بن ثنيان إلى أهل الحريق والحوطة والحلوة وذكر لهم أنه يريد الإخراج العساكر من نجد وكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعلي بن حسين وعبد الملك بن حسين وبنوهم إذاك في الحوطه والحريق هاربين من الترك فوعدوه النصرف فلما علم بذلك خالد أرسل إلى رؤساء اسبيع وقال لهم اذهبوا إلى بن ثنيان واعطوه الأمان فلما وصلوا إليه أبا عليهم وقال لابد من حربه ثم إنه شمر يدعو الناس إلى القيام معه فقدم عليه رجال من آل شامر وغيرهم فلما علم خالد أنه مصمم على حربه داخله الجبن وكتب إلى أهل النواحي يأمرهم بالغزو فتثاقلوا عليه ولم يأته إلا أهل الخرج وأهل السدير وقليل من أهل المحمل وغيرهم فلما قدموا عليه في الرياض أمر على أهل الرياض ممن كان يحادر منه ان يغزو معه وخرج من الرياض ومعه أمير منفوحه سليمان بن سعيد وخلف في الرياض أميرا حمد بن عياف وعنده عمر بن عفيصان وأبقى جملة من خدامه وجعل فيهم أميرا سعد بن علي بن غيثر وعسكر الترك والمغاربة في القصر وقصد الأحسى وذلك في شعبان ثم إن ابن ثنيان سار إلى ضرمة ومعه ستون رجلا فاطاع له أهل زاحميات وكان في ضرمة عسكر من الترك فأرسل إلى الأمير علي بن عبد الله بن عبد الرحمن وإلى أهل بلده يدعوهم إلى المتابعة فابوا عليه لأجل ما عندهم من العسكر فسار إليهم وحصل بينهم قتال فعزمهم إلى البلد فاحتصروا فيها ثم وقع الصلح بينهم على أن العسكر يرحلون إلى ترمدا ودخل البلد واستقر فيها وقتل الصائغ وهو من رؤساء أهل ضرمة وعنده أموال كثيرة فأخذها بن ثنيان وكتب إلى أمير حريملا حمد بن بارك والشيخ محمد بن مقرن وأمير المحمل سعد بن محمد بن يحيى يدعوهم إلى الإقبال إليه فلم يعصوا ولم يطيعوا واتى إليه أناس من أهل العمارية وأبا الكباش وهو في ضرمة ثم رحل بجنوده من ضرمة وقصد بلد عرقة وكان الأمير حمد بن عياف قد جعل فيها رجالا يحفظونها فلما وصلها بن تنيان دعا من فيها فابوا عليه وقدم إليه سعد بن تركي الهزاني في سبعين رجلا من أهل الحريق فأمر بن ثنيان من معه أن يزحفوا إلى البلد فزحفوا إليها واخذوها عنوة ونهبوها إلا أهل الصنع فإنهم امتنعوا على بعض أموالهم فلما تم له هذا الأمر كتب إلى أهل البلدان يدعوهم إلى متابعته ونصرته وأرسل إلى أمير منفوحه وهو إذ ذاك عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد يدعوه إلى المتابعة فأجابه إلى ذلك فأرسل إليها ثلاثين رجلا في الليل مع أمير ضرمة وراشد بن جفران فدخلوها ثم رحل بن ثنيان بجنوده ونزلها وفي هذه المدة وأهل الرياض يتابعون الرسل إلى خالد ويستحثونه وهو لا يرفع لهم رأسا أتى إليه رؤساء أهل الرياض الذين معه وقالوا له إن هذا الأمر قد وقع في ناحيتنا فإما أن تخرج معنا أو تاذن لنا في الخروج فأمر خالد على زويد العبد أن يسير معهم فساروا من الأحسى في نحو ثلاثمات مطية فقدم الرياض في شوال ووقع بينهم وبين بنتنيان القتال ثم إن أهل الرياض ساروا بعساكرهم إلى منفوحه وحصل بينهم وبين بنت ثنيان فيها قتال شديد قتل فيه رجال من الفريقين وكتب رؤساء أهل الرياض إلى أهل النواحي يبشرونهم أن بنت ثنيان محصور في منفوحه ولكن الله سبحانه قد أراد إظهاره ونصره وإخراج الدولة المصرية على يده من نجد فسلطه عليهم لما لله في ذلك من الحكمة البالغة فقتل الرجال وجمع الأموال ومهد البلاد وكل ذلك توطئة مقدمة للإمام فيصل الذي جمع الله به وبوالده شمل أهل الإسلام فأنزله الله تعالى من أعلى شاهق القاهرة وعساكر الترك على حراسته متظاهرة فسلمه الله تعالى حتى بلغه سالما مسلم وسلم مفاتيحها بيده العظيم الأعظم ولا أهرق فيها دم ولا شرطة محجم وجمع الله له شمله وسدد أحواله وخلله وبلغه غاية أمله ثم أن أهل الرياض لما حصروا بنت نيام في منفوحه يومهم ذلك وحجز الظلام رجعوا إلى بلدهم فتبعهم ثنيان وهم لا يعلمون فلما قرب من جدار الرياض أمر بالصلاة جمعا المغرب والعشاء فلما فرغت الصلاة قال لأصحابه إنكم داخلون البلاد إن شاء الله فعليكم بالصدق في الجلاد فساروا فوافاهم رجال من أهل دخنة فادخلوهم البلد فجعل بن ثنيان أهل العمارية وابا القباش في بيت مساعد بن تركي وجعل أهل منفوحة في بيت بلال الحرق وجعل أهل الحريق في المرابيع هذا ومقاتلة أهل الرياض وعساكرهم ما وضعوا سلاحهم يعرضون ويغنمون ويلعبون ولم يعلموا بدخول بن ثنيان البلد فلم يفجأهم إلا وابن ثنيان شاهر سيفه وقد أقبل إليهم في رجاله من الشجعان فهرب أكثر الناس إلى بيوتهم وفزعت الترك والمغاربه وبعض قدام خالد فباشر ابن ثنيان بنفسه القتال وشج وصار بوشه المغربي الكبير المسمى الأبعج فرماه ببندقه فسلم منها وضربه بنت نيام بسيفه فانقطع لأن الضربة وقعت في البندد فصرخ وانصدع فلما سمعت المغاربة صريخ الصيوف ولوا مدبرين فدخلوا قصرهم فاغلقوا عليهم أجمعين فدخل بنت نيام بيت إبراهيم بن سيف فبايعه ثم دخل بيت آل عياف وجلس فيه وأتى إليه رؤساء البلد فبايعوه وأرسل إلى ابن عفيصان ومن معه فاتوا إليه وأطاعوه ثم أرسل إلى من في القصر من الترك والمغاربة فأعطاهم الأمان وأنهم يرحلون من البلد ولا يبقى فيها منهم أحد فلما كان في اليوم الثاني من ذلك وقع بين رجل من العسكر وبين رجل من خدام بن ثنيان ملاحات فضربه العسكر بطبنجة فسلم منها ودخل العسكر القصر وأغلقوا بابه وثار الرمي من القصر فأرسل بن ثنيان رجالا يمسكون البيوت التي حول القصر ثم أرسل إلى سعد بن تغيثر وزويد العبد ورجلا فقتلهم فلما كان آخر ذلك النهار صالح أهل القصر أنهم يخرجون من ساعتهم إلى خارج البلد فخرجوا منها فسكنت البلاد ووفد عليه أمراء البلدان ورؤساء العربان واتى إليه آل الشيخ من الحريق ووفد عليه أمراء سدير فحصل من بعضهم بهت وزور من القال والقيل ورموا بعضا منهم بالكذب والأباطيل فأمر بن نيام بخمسة من رؤسائهم أن تضرب أعناقهم وهم العفيف الصين وعبد الله ابن ابراهيم الحصين وامير حرمه عبد الله بن عثمان المدلجي وزامل ابن خميس ابن عمر من رؤساء اهل الروضه وبن حسن من اهل حرمه وناصر بن حمد بن صالح صاحب بيت مال سديد فسلم الله بن حسن وبن صالح وقتل الثلاثة وكان أهل حرمه والمجمع هدموا قصر المجمع الذي يسكن فيه أمير سدير، فغضب من ثنيان وأمرهم أن يبنوه وأمسك عنده منهم حمد بن الشيخ عثمان بن عبد الجبار وثلاثة من رؤساء المجمع إلى أن بنوا القصر وبعث عبد العزيز بن مشار بن عياف ورجالا معه إلى سدير واستعمله أميرا فيه وقدم عليه أهل وادي الدواسر مع أميرهم محمد بن جلاجل فاستعفاهم عن امارتهم فبعث معهم عبد الرحمن بن عبيكان اميرا وأما خالد فإنه لما رأى الأمر انتقل إلى غيره وهو إذ ذاك في الأحصى أمر على من بقي من رجاله وعساكر الترك وقال لهم نريد أن نعمل قوة للحرب فاتوا بخيلكم وركابكم ثم خرج بهم من الأحسى وهرب وترك شيئا من ثقله وخيامه وقصد الدمام المعروف في القطيف فنزل فيه هو مام معه فهرب عنه أكثر خدامه ورجاله فهرب إلى الكويت ومنه إلى القصيم ثم إلى مكة المشرفة حاشية لقد توفي خالد بمدينة جدة في حدود سنة 1265 هجرية انتهت الحاشية لقد توفي خالد بمدينة جدة في حدود سنة 1265 هجرية انتهت الحاشية ثم دخلت سنة 58 و200 و1000 وفي المحرم منها أمر بن ثنيان على عبد الله بن بتال طيري أي يسير إلى الأحساء فسار في عشرين رجلا معه وأمرهم يقصدون الأحساء ويكونون عند بن بتال فلما استقروا فيه وضبطوه أمر على عمر بن عفيسان أي يسير عميرا إلى الأحساء فسار إليه في منتصف المحرم ومعه أكثر مما أت رجل فدخل الأحساء ونزل قصر الكوت وأتاه رؤساء اهل الأحساء فبايعوه. فأمرهم بالوفود إلى عبد الله بن ثنيان، فقدموا عليه في الرياض، ثم أذن لهم في الرجوع وأبقى عنده أربعة من رؤسائهم، وفيها أمر بن ثنيان على أهل نجد بالمغزة، فساروا إليه إلى أهل الجبل والقصيم، فخرج من الرياض يوم الجمعة منتصف جمادى الأول، فنزل بمبان، ثم رحل منه ونزل الرمحية. الماء المعروف في العرمه فصار الماء قليلا عليهم فامر على اهل السدير والوشم والمحمل والخرج ينزلون على رماح الماء المعروف ووفد عليه رؤساء العربان واهدوا اليه خيلا وركابا وامر على بلال بن سالم الحرق في رجال معه يقصدون القطيف فساروا إليه ثم أمر على فهد بن عبد الله بن عفيصان في رجال معه من أهل الخرج والوشم وسدير يقصدون الأحسى ويكون فهد أميرا فيه نائبا لابن عمه عمر وكتب إلى عمر يسير بمن عنده من الجنود إلى القطيف فسار عمر ومعه فلاح بن حثلين ورجال معه من قومه ومن بني هاجر وآل مره والعماير فلما وصل القطيف أطاعوا له وأمر على علي بن غانم الرافضي رئيس أهل القطيف أن يركب إلى بن ثنيان واستدعى بابن عبد الرحيم رئيس سيهات فأسره وهدم سور سيهات فلما قدم بن غانم على بنت نيام في الرمحيه ناوبه باشياء وقال إنك تمالي صاحب البحرين على طوارف المسلمين وذكر له اشياء غير ذلك ثم حبسه واخذ منه اموالا عديدة وحبس بن مانع صاحب الأحساء وعدبه واخذ جميع امواله وحبس رجالا واخذ منهم امواله. وأخذ من العربان خيلا وركابا وفي جمادى الأولى وقع بين عبد الله بن خليفة رئيس البحرين وابن أخيه محمد حرب عظيم من قتل الرجال وسبي الأطفال والنساء واخذ الأموال واستدعى عبد الله بعربان آل مرة فنهبوا البحرين فلما اجهض محمد بن خليفة الحرب هرب من البحرين إلى بن ثنيان وهو إذ في الرمحية وقام عنده وهرب بن عبد الرحيم إلى البحرين ثم إن بن ثنيان أمر على أحمد السديري أن يسير إلى القطيف أميرة فسار إليه وكتب معه إلى عمر بن عفيصان ان يبعث معه ما أتي رجل من الأحسى ففعل ذلك ورجع بن عفيصان من القطيف إلى الأحسى ورجع فهد ومن معه إلى أوطانهم ثم إن بن ثنيان كسى أمراء البلدان وأمرهم بالرجوع إلى بلدانهم وقفل إلى الرياض وأرسل محمد بن جلاجل بهدية للشريف بن عون وعثمان باشا مكة ثم أرسل إليه الشريف وعثمان هدية مع آغا من الأغوات وأرسل بن ثنيان رجالا إلى بندر العقير فأخرجوا منه الرجال الذين فيه لصاحب البحرين وفيها أقبل حدجان رئيس الرسام من اتيبه من عند بن ثنيان فلما وصل أهله جمع غزوا كثيرا فاغار بهم على غنم بلد المجمعه فأخذوها وذلك في العشر الأواخر من رمضان ثم اغار ثانيا على الرصعان وآله ويمل من السهول وهم في أرض الشمس المعروفة فأخذ أغنامهم ففزعوا عليه وكان قد كمن لهم فخرج عليهم الكمين وأخذوا سلاحهم ومنعوهم على دمائهم وبقي رجل من آل هويمل يقال لهم ساعد بن حسن فأتى إليه حجان على فرسه ليأخذ الرمح الذي معه فقال لهم ساعد ما أغناك ما أخذت من الغنم والسلاح عن رمحي ثم طعنه به فكان فيها حتفه ومات من ساعته فلما راوه أصحابه مقتولا عمد كل رجل على منيعه فقتله ولم يسلم من آله ويمل والرصعان إلا رجل أو رجلان وكانت القتلى نحو عشرين رجلا وفي ليلة سبع وعشرين من رمضان أنزل الله الغيث على جميع نواحي نجد ودام المطر أياما وأشفقوا من الغرق وتضرعوا إلى الله من الخوف والغرق فكانت رحمة من الله تعالى للبلاد والعباد وأنقض الله به من بعد السنين الشداد وكان قد مضى على وادي ستير نحو أربعة عشر سنة ما عم السيل بلدانه وغارت آباره وهلك كثير من نخيله فأخذ وادي منيخ يجري أكثر من خمسة أيام وجرت الأودية كلها بسيل لم يعرف منذ أعوام ونزل على الوشم مطر عظيم لم يعرف له نظير وجرى وادي حنيفة وخرب العامر وخرب السيل في الفرع والخرج والجنوب وجعل كل عامر دامر وعم الضراب والآكام وابتهج به جميع الانام وهذه المنة الجسيمة كلها في هذه الليلة العظيمة وذلك في أول الوسم لسبع مضين من حلول الشمس برج العقرب وكان الناس في غاية الضعف فأنزل الله البركة وزرعوا الناس الوعر والسهل واعشبت الأرض وذلك بعد الوقت والقحط الشديد والجدب المبيد وغور الآبار وموت النخيل والأشجار وجلا أهل البلدان إلى البصرة وما حولها من الديار وكان القحط المذكور قد استمر تسع سنين من موت الإمام تركي على رأس الخمسين فخزن الله هذا الغيث لعباده بحكمته البالغة ومراده وجعل نزول هذه النعمة التامة والرحمة العامة مقدمة لقدوم من ملكه الله هذه الجزيرة وعربانها وجعله سراجا منيرا في أركانها وصار لأهل الإسلام حصنا محيطا وظلا مديدا بسيطا فائض الكرم والجود الإمام ابن الإمام فيصل بن تركي بن سعود أسبغ الله عليه ألطافة وأسبل عليه اكنافه وجعل سلسلة إمامته مسلسلة في صالح عقبة الى انتهاء الزمان رافلا في حلل السعاده والسيادة والرضوان وفيها قتل محمد آل علي بن عرفج شاعر بلد بريدة المشهور قتله بنو عمه في دم بينهم ثم دخلت سنه تسع وخمسين ومائتين والم. ولما أراد الذي بيده الحركات والسكون القادر الذي يقول للشيء كن فيكون إخراج الإمام فيصل من حبس اليات وظهور شمسه على الناس وإجابة دعائه ورد ملكه وملك أبيه إليه مع تكاثر العساكر المصرية التي في حصون نجد الكبار وخالد بن سعود يده على تلك الديار وتيقنهم أنها دارهم ومسكنهم وقرارهم بعث الله من عشيرته رجلا شجاعا قتال وساعده النصر والإقبال وصار له صولة وإقدام ونصر من الملك العلام وأنزل الله الرعب في قلب من عداه وانثالت عليه الدنيا من أصدقائه واعداه حتى لم يبق في أهل المملكة له مخالف ولا مشاقق بل كلهم مطيع موافق فلما تم أمره وبلغ ذلك التمهيد اجله أدن الله لصاحب هذا الملك وفكه من الأسر وسلم مفاتيحه إليه بتيسير ويسر ووقع الجبن في قلب ذلك الشجاع المطاع وغاب عنه رأيه وتدبيره وضاع حتى أسلم القادر سرير الملك إلى صاحبه فأجلسه عليه ونثر مفاتيحه بين يديه ظهور الإمام فيصل من مصر ففي أول هذه السنة نزل الإمام فيصل من حبسه بحبال حاشية ما ذكره المؤلف هنا من أن الإمام فيصل نزل من حبسه متدليا بالحبال هو الصحيح ويؤيده ما رواه أمين بن حسن الحلواني في مختصره لتاريخ بن سند المسمى مطالع السعود حيث ذكر في صفحة 105 من التاريخ المذكور بعدما ذكر قدوم خرشد باشا بالحرف الواحد ما نصه وحاصر فيصلا في بلدة تسمى الخرج وأرسله إلى محمد علي باشا بمصر وبقي محبوسا في قلعة الجبل إلى أن هرب منها متدليا بالحبال سنة 1259 انتهت الحاشية ففي أول هذه السنة نزل الإمام فيصل من حبسه بحبال ولما أكثر التذلل والتضرع عند ربه والابتهال ونزل من رأس القاهرة ومعه أخوه جلوي وابن عمه عبد الله بن ابراهيم وابنه عبد الله وكانت العساكر رصدا عليهم في مدخلهم ومخرجهم والفرج التي نزلوا منها عن الأرض أكثر من سبعين ذراعا فحفظهم الله تعالى إلى أن وصلوا إلى الأرض وكانوا قد وعدوا ركائب تحتهم فركبوها وذلك في الليل فساروا إلى جبل شمر وأرسلوا إلى عبد الله بن علي بن رشيد يخبرونه بمجيئهم فتلقاهم بالرجال والرحائل ودخلوا بلده حائل فقابلهم بالتكريم والإكرام وعظمهم غاية الإعظام وقال ابشروا بالمال والرجال والمسير معكم والقتال فلما بلغ عبد الله بن تنيان هذا الخبر وصح عنده واستقر ادار الراي فيه وابانه لخاصته ظاهره وخافيه فأشاروا بما هو كائن في القضاء عليه وانه يرسل الى جميع رعاياه من اقصى ملكه وادناه ويستنفرهم حاضرهم وباديهم وانهم إذا سمعوا بخروجك لم يجيبوا لمناديهم فخرج من الرياض يوم الجمعه ومعه غزو اهل العارض فنزل بمبان وقام فيه اياما وورد عليه من فيصل مراسلات وكان فيصل لما نزل الجبل ارسل رجالا بمراسلات إلى اهل البلدان فاوصلوها خفيا اليهم فلما وصلت إلى بنت نيام مراسلات فيصل هرب من قومه رجال إلى فيصل فجعل يدير الرأي فاجمع امره أنه يرسل هدية إلى فيصل ويستدعيه إليه لعله يصير عنده وبين يديه وكتب إلى رعيته من اهل الرياض يبشرهم بقدومه تسكينا ويرجو به تمكينا ثم أنه أرسل علي بن عبد الله أمير ذرمى بهدية إلى فيصل فقدم بها عليه في الجبل فأخذها ولم يعب بقوة صاحبها ثم ان بن ثنيان رحل من الخفص ونزل أرض سدير فوافاه رسول عبد العزيز بن محمد رئيس بريدة يستدعيه إليه ويعطيه العهود والمواثيق على القيام معه والنصرة وسبب ذلك أن بين أهل القصيم وبين برشيد عداوة عظيمة فظن أنهم إذا صاروا يدا واحدة مع هذا الشجاع المطاع أدركوا الثأر ويقبل الله إلا ما أراد وهو رب العباد فرحل بن ثنيان وقصد بريده فنزل بجنوده خارج البلد فخرج إليه عبد العزيز وبايعه فلما علم بذلك رئيس عنيزة عبد الله بن سليمان بن زامل جمع رؤساء بلده وشاورهم في هذا الأمر وكان فيهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين وابنه عبد العزيز فغلب الرأي منهم أنهم يرسلون عبد العزيز بن الشيخ عبد الله إلى فيصل ويبايعه لهم ويقبل به إليهم فركب إليه عبد العزيز في رجال معه فوافاه في الكهف وأمره أن يرحل إلى عنيزة وأن أهلها له في السمع والطاعة فرحل من مكانه ذلك وقصد عنيزة وأمر على أخيه جلوي وعبيد بن رشيد ومعهما ماءت رجل يقصدون محمد بن فيصل الدويش وعربانه وينزلون معهم وكانوا إذ ذاك في الحمدة. وكان بين الدويش وبين بن ثنيان مخالفة فرحل جلوي وعبيد ومن معهما إلى الدويش وقصد فيصل بلد انيزه ومعه عبد الله بن رشيد رئيس الجبل ورجال من قومه وعبد العزيز بن الشيخ ورجال معه فلما علم بذلك بن ثنيان نهض بجلوده من بريده وترك خيامه وأثقاله ورصد لهم على طريقهم فعمي عليه الخبر وسار فيصل وأصحابه على غير مصدرهم ودخلوا عنيزة آخر الليل فلم يفجع ابن ثنيان وجنوده إلا ضرب البنادق في البلد واللعب والغناء فعلم أن الأمر قد فاته فرجع إلى خيامه وشرد من قومه رجال من رؤساء أهل الجنوب وغيرهم وقصدوا فيصلا في عنيزة ثم إن بن لما وصل بريد أمرهم بالرحيل وذكر لجنوده أنه يريد عنيزة محاربا فرحل وقصد المذنب منهزما إلى الرياض وخاف من جلوي وأتباعه ومن الدويش وأتباعه فواصل الليل بالنهار فلما علم الدويش وأتباعه بذلك وهم إذ ذاك في أسفل الغاط فزعوا عليهم وشد الصعب والذلول ولحقوهم فلم يدركوهم إلا في أرض الوشم وقد تعبت خيلهم وركابهم فلم يأخذوا منهم إلا قليلا ثم أن ابن اثنيان لما وصل الوشم تفرقت عنه جنوده وقصد أهل النواحي بلدانهم وهو قصد الرياض ودخله فرحل عبيد بن رشيد وجلوي وأتباعهما وقصدوا بلد ثادق ونزل الدويش وأتباعه قصور ثادق وأرسلوا إلى فيصل يستحثونه وأرسلوا عبد الله بن ابراهيم بن عم فيصل إلى سدير يدعوهم إلى المتابعة والمسير معهم فقدم بلد المجمعة وأمرهم بالمسير فركب معه الغزو الذين قفلوا مع ابن ثنيان وساروا معه ثم إن ابن ثنيان لما دخل الرياض فرق السلاح والأموال وهدم البيوت التي حول القصر وتأهب للحصار ورتب البلاد ومرابيعها وجعل في كل موضع رجال وأمر فيهم اميرا وأما فيصل فإنه لما استقر في عنيزه وبايعه أهلها ووفد عليه رجال من بلدان القصيم ورؤساء العربان رحل من أنيز في ربيع الأول وقصد الوشم ومعه أمير انيزه عبد الله بن سليمان ومعه نحو مائتي مطية ونزل فيصل بلد شقراء فبايعه أهلها وأهل الوشم ثم رحل منها وركب معه أمير الوشم محمد بن عبد الكريم البردي بغزوه وقدم حريملا وأقام فيها اياما وقدم عليه فيها أمراء سدير بغزوهم. واجتمع به أخوه جلوي وابن عمه وعبيد بن رشيد وأتباعهم ووفد عليه رؤساء السهول وسبيع والعجمان وغيرهم وكتب إلى عبد الله بن ثنيان يدعوه إلى المصالحة وحقن الدماء بين المسلمين وأنه يخرج من الرياض بما عنده من الخيل والركاب والسلاح والأموال والرجال وليس له معارض وينزل أي بلد شاء في نجد أو غيرها وله مع ذلك من الخراج كل سنة ما يكفيه فابى ذلك ولم يرضى إلا بالحرب فرحل فيصل من حريملا ورحل معه اميرها حمد بن بارك والشيخ محمد بن مقرن ونزل بلد سدوس وكتب إلى أمير منفوحه سليمان بن إبراهيم بن سعيد يطلبه المتابعة والنزول عنده فأجابه إلى ذلك فرحل فيصل من سدوس ونزل منفوحة في الدويديه وهي منزله وقت محاصرته لخالد في الرياض فقام فيها اياما ولم يقع بينه وبين اهل الرياض حرب والرسل بينه وبين أناس من رؤساء الرياض خفية فلما كان ليلة الخميس لست بقين من ربيع الثاني جهز فيصل رجالا من شجعان قومه مع اخيه جلوي وأمرهم يدخلون البلد وذلك بممالات من رؤسائها فأقبل جلوي ومن معه ودخلوا مع باب دخنة وكان ابن ثنيان يخرج من القصر برجال معه يدورون في البلد فلما بلغه دخول هؤلاء انصرف إلى القصر وذكر لي أنه سقط مرتين أو ثلاثا ثم دخل القصر واحتصر فيه وقصد جلوي وأصحابه البيوت التي تقابل القصر فدخلوا في بيت مساعد بن تركي وبيت بن تغيثر وقاموا يرمون من في القصر فأغلق بن ثنيان وأصحابه باب القصر ثم سدوه بالطين ثم دخل الإمام فيصل الرياض ونزل بيت مشاري بن عبد الرحمن وجعل أهل الحريق في بيت بن ثنيان وأهل القوائيف في بيت الشيخ عبد الله بن نصير ونزل جلوي في بيت زويد العبد مملوك سعود فوقع الحرب نحو عشرين يوما وقدم على فيصل أهل الخرج والفرع ومعهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا وجنود فيصل من شمر وغيرهم خارج البلد وليس في البلد إلا المقاتله من أهل العرب وقدم عليه رؤساء اسبيع وذكر لي أن رجالا منهم هموا بالغدر بفيصل ففطن لهم وابطل الله كيدهم ثم أن ابن ثنيان أرسل إلى عبيد الرشيد يطلب المصالحة فأبى إليه عبيد وسعى في الصلح فلم يتفق شيء لما سبق من القضاء ثم أن الله سبحانه لما أراد ان يمضي قضاءه وقدره خرج ابن ثنيان من القصر في الليل فوافاه رجال فأمسكوه وأتوا به إلى فيصل فأخذ سلاحه وحبسه واخذ القصر عنوة وعفى عمن عم فيه من الرجال واخذ جميع اموال ابن ثنيان وصار محبوسا في بيت من بيوت القصر وعنده حرس يحفظونه واطلق فيصل الرجال الذين حبسهم ابن ثنيان ورد عليهم ما وجدوا من اموالهم ونزل فيصل وبايعه المسلمون وسكنت الفتنة واستقامت الامور واذن لمن معه من الغزوان يرجعون الى اوطانهم وامر على عبد الله بن بتال المطيري في رجال معه يركب معه إلى الاحسى اميرا واستعمل بن عثيمين في وادي الدواسر أميرة واقر كل امير في بلده وفيها في منتصف جمادى الاخره يوم الجمعه توفي عبد الله بن ثنيان في الحبس وجهزه الإمام وصلى عليه والمسلمون وظهر مع جنازته ودفن في مقبره الرياض وكتب نصيحة لاهل البلدان يحضهم على فعل الطاعات وترك المحرمات ويأمرهم بالتمسك بالتوحيد وصورتها بسم الله الرحمن الرحيم من فيصل بن تركي إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن أجمع الوصايا وانفعها الوصية بتقوى الله تعالى قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وتقوى الله أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وان يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله ومعظم التقوى والمصحح لأعمالها توحيد الله بالعبادة وهي دين الرسل الذي بعثوا به إلى العالمين وهو مبدأ دعوتهم لأممهم وهو معنى كلمة الإخلاص شهادة ان لا إله إلا الله فإن مدلولها نفي الشرك في العبادة والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقد بين الله تعالى معنى هذه الكلمه في كثير من الايات المحكمات كما قال تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فهذا معنى لا اله وقوله إلا الذي فطرني فهو معنى الا الله وقد عبر عنها بمعناها من النفي والاثبات قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية والآيات في بيان توحيد العبادة أكثر من أن تحصر وهذا التوحيد هو الذي جحدته الأمم المكذبة للرسل قال تعالى عن قوم هود اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وجحده مشرك العرب ومن ضاهاهم من مشركي هذه الأمة قال تعالى ألم يأتكم نبا الذين قبلكم قوم نوح وعاد وثمود الآية وأما مشرك العرب فأخبر الله عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إلى قوله إن هذا إلا اختلاق واحتج عليهم تعالى بما اقروا به من توحيد الربوبيه فانه من اقوى الحجج عليهم فيما جحده من توحيد الالهيه كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت الى قوله فسيقولون الله فقل افلا تتقون وأكثر الناس في هذه الأزمنة وقبلها وقع منهم ما وقع من أولئك المشركين وهم يقرؤون القرآن فعموا وصموا عن هذا التوحيد وادلته التي هي أبين في قلب المؤمن من الشمس في وقت الظهيرة فيا من يدعي معرفة هذا التوحيد اعرف هذه النعمة وقدرها فإنها أعظم نعمة أنعم الله بها على من عرفها وأحبها وقبلها وعمل بها وألزمها فقابلوها بالشكر ولا تكفروها بالإعراض عنها واحذروا أن يصدكم الشيطان عن ذلك واعلموا أنه قد غلط في هذه طوائف لهم علوم وزهد وورع وعبادة فما حصل لهم من العلوم إلا القشور وقد حرموا لبه وذوقه وقلدوا اسلافا قد ظلوا من قبل واضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل فيا لها من مصيبة ما أعظمها وخسارة ما أكبرها فلا حول ولا قوة إلا بالله واحذر النفوس الاماره بالسوء وفتنة الدنيا والهوى فإن الأكثر قد افتتن بذلك وظنوا أنهم قد سلموا وما سلموا وتمنوا النجات والتمني رأس مال المفلس نعوذ بالله من صخطه وعقابه وأنت ترى أكثر الناس معبوده دنياه لها يوالي وعليها يعادي ولها يحب ويبغض ويقرب ويبعد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 والصحيح أنه الإيمان والعمل الصالح والإسلام والقرآن هما النعمتان العظيمتان والفرح بهما محبوب ومحمود إلى الله تعالى قد أوجبه على إباده المؤمنين كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فسر الأول بالإسلام والثاني بالقرآن وقال بعض الصحابة فضل الله الإسلام ورحمته أن جعلكم من أهله فلا غنى لكم عن تعلم هذا التوحيد وحقوقه من فرائض الله تعالى وواجباته وان يكون ذلك اكبر همكم ومحصل علمكم ومن أهم ذلك المحافظة على الصلوات الخمس حيث ينادي لها كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون بعدهم ولذلك عمرت المساجد وشرع الاذان فيها كما قال تعالى حافظوا على الصلوات الايه فلا بد في المحافظه من استكمال شروطها واركانها وواجباتها فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لها لما سواها اضيع والزكاه قرينه الصلاه في كتاب الله كما سبق في الايه ونحوها جعلها الله تعالى طهره للانفس والاموال وزياده وبركه وحجابا من النار فالتزموا بما فرضه الله وشرعه فان فيه صلاح قلوبكم ودنياكم واخراكم نسال الله التوفيق واعلموا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين واركانه قال بعض السلف اركان الاسلام عشره الشهادتان والصلاه والزكاه وصوم رمضان وحج البيت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والجماعه والسمع والطاعه وهذه العشره لا يقوم الإسلام حق القيام إلا بجميعها والقرآن يرشد إلى ذلك جملة وتفصيلا كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الآية فالله الله عباد الله في مراجعة دينكم الذي نلتم به ما نلتم من النعم وسلمتم به من النقم وقهرتم به من قهرتم فقوموا به حق القيام فجاهدوا في الله حق جهاده وعظموا أمره ونهيه وعملوا بما شرعه وتعطفوا على الفقراء والمساكين وآتوهم مما لله الذي آتاكم كما قال تعالى وانفقوا مما جعلكم المستخلفين فيه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ولا تكونوا كالذين نسوا الله الى قوله لعلهم يتفكرون فاقرؤوا هذه النصيحه في جميع مساجد البلدان واعيدوا قراءتها في كل شهرين نسأل الله ان يوفقنا وإياكم للخير أجمعين وفي أول يوم من صفر منها بعد صلاة المغرب ظهر في وسط القبلة عمود أبيض مستطيل من الأفق إلى وسط السماء مثل المنارة في رأي العين وانزعج الناس لذلك ودام ذلك إلى انسلاخ شهر صفر ولا زال يضمحل شيئا فشيئا وهذا نظير ما ذكره الشيخ مرعي إبي يوسف الحنبلي في تاريخه قال وفي أول سنة سبع وعشرين وألف ظهر في الشرق عمود أبيض مستطيل كطول المنارة فأرجف المنجمون بأراجي وظنوا وقوع أمور مهولة وكذبوا والله ولم ير المسلمون إلا خيرا وفيها حصل برد في آخر الحميم على أول دخول الذراع مع طلوع المؤخر فمات كل زرع لم يشتد في سنبله وما اشتد في سنبله سلم منه وهذا شيء لم يعهد مثله في مثل هذا الوقت ولما استولى فيصل على تلك الديار وبلغ سيته جميع الأقطار أرسل إليه الأديب النبيل السيد عبد الجليل ابن السيد ياسين الشافعي نزيل البحرين ثم صار في بلد الكويت قصيدة طويلة يمدحه ويهنيه بمجيئه من مصر واستيلائه على رعيته بالعز والنصر فقد مدح الإمام فيصل بقصائد عديدة إلى اللفظ العربي والنبطي تركت إيرادها للاختصار وفي هذه السنة صار الإمام فيصل بجنود المسلمين وقصد جهة القطيف فأغار على المناصير حاشية المناصير عرب الرحل ينسبون إلى منصور بن عكرمة بن خصفه بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان ومنازلهم في ظاهرة عمان والبريمي ودبي وقطر ويتوصلون في تنقلاتهم إلى الربع الخالي انتهت الحاشية فأخذهم ثم أغار على آل مره ورئيسهم ابن نقادام فأخذهم في الرمل على سيف البحر ثم أغار على بني هاجر ورئيسهم بن شعبان فهربوا وتبعهم المسلمون فأخذوا كثيرا من مواشيهم وقتلوا منهم رجالا ثم رحل ونازل قصر الدمام وفيه رؤساء البحرين الله بن خليفة وأولاده فحاصرهم إثنى عشر يوما ثم طلبوا المصالحة فابى فيصل إلا على إحسانه وإساءته فخرجوا إليه فمن عليهم بدمائهم وأخذ جميع ما في القص وجعل فيه ما رجل المرابطة وجعل عندهم جميع ما يحتاجون إليه وكان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين معه في هذه الغزوة وفي هذه السنة احترق رئيس المنتفق عيسى بن محمد السعدون وسبب ذلك أن بيوتهم التي يأون إليها من قصب يتخذونها في وقت القيض على شط الفرات إلى وقت الشتاء ثم يكونون في الخيام وبيوت الشعر إلى انسلاخ الشتاء واتفق تلك الليلة أنه نام وعنده فنر مشبوب ونسيت الخادمة أن تطفئه وبقي معلقا في جانب البيت وكان من القصب فعلقت النار فيه وأضرمت وهو نائم مع أهله على سريره فما استيقظ إلا وقد شملت النار جميع البيت وليس له مهرب وفي البيت كثير من الطعام والدهن والفرش وغير ذلك فهرب إلى أسفل البيت وقعد بين صناديق فيه رجاء ينجو أو يأتيه من يخرجه فلما ظهرت النار في البيت ورآها الناس اجتمعوا وأرادوا أن يسطوا عليه ليخرجوه فقال رجل معهم إن الشيخ قد خرج فذهبوا من كل جانب يطلبونه فلم يجدوه فطلبوا الرجل الذي قال لهم ذلك فلم يروه واحتاروا يتساءلون بينهم وإذا يرون نارا خضرا في جانب البيت فظنوا أنها مشتعلة فيه فأطفأوها بالماء فإذا يجدونه قد احترق إلى مجمع فخذيه فأخذوا باقيه ودفنوه. وعذا بزوجته نائمة على سريرها قد احترق جانبها الأعلى نسأل الله العفو والعافية وكانت سيرته فيما ظهر غير ما كان عليه أسلافه من محبه أهل السنة والجماعة وكراهة الأرفاض وغيرهم من أهل البدع بل كان عيسى هذا يكرم الأرفاض ويحترمهم ويدنيهم وهو في الظاهر على طريقة أهله وعشيرته فيما يدعي والله أعلم ثم تولى بعده أخوه بندر فأخذ نحو ثلاث سنين ومن ولايته وحكمهم في خلل ثم مات وتولى بعده أخوه فهد فلم تطل مدته ومات بعد نحو سنة ثم مرج حكم المنتفق فتارة في أولاد راشد السعدون وتارة في أولاد عقيل السعدون وتارة في ولد عيسى السعدون يتحاربون ويتقاتلون بينهم حتى هلك منهم أمم يأخذ الواحد منهم مدة قليلة ثم يأتيه المحارب فيخرجه ويتولى مكانه ثم يذهب المخرج فيجمع له قوة ويزيد الحكام خراجا فيجهزون معه عسكرا فيأتي إلى صاحبه ويخرجه ودام ذلك بينهم إلى هذه السنة الموفيه السبعين ومائتين وألف وأمرهم في مروج والثابت المستقر في ملكهم في السنة المذكورة ولد راشد بن ثامر السعدون